عقبي ع ش ر ي ن عام جهادي كيف انتصار انت والديا ش ر ح ل ك م وشلوني زال الكسوف عقبي ذ ي ك الرياح ا ل ع ا ت ي ة مادكارد غيري زارق ا ل ر م ح و اسم حودي ع ق ب ه ر ق ع كالثغارد اسكني الطيور الجارحه بالكهوف و ق د م ي للحقايق دنياك ا ر ت ك ا ر ن ي ا ك ارتكارد ه د ر ج ي ا ل ز و ا ل ف وصفي الكفوف واسلمي الجسور اللي عليها عبارد في زمان مضادك غتز الصفوف وامسحه ي الصلدات ع ر ج ت ك وننكسرت قلتي وشفيك قالت ع ش د ي بين الضعوف نزل أ و ه ا م ت ي واليام شيت انعذرت, انعذرت غادري الكنوز الغالي يا طفي ط ف واتركي لي بقايا ب ت ي ن ما ا ن ت ي ض م ن ا الجلوس ولن ا تصفى ا الوقوف فيكي محتاري لا مني بعيني نظرت ا ي خ ا ط ر ا ت حلمي مدري علمي ع ا ي ة ط و ف في حضوري غياب وفي غياب 「ありがとうございます」